اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وعسن عبادتك اللهم إنا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم واشرح سدورنا وسدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضاع لنا الود بين عبادك في السماء وإلأرض وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراعين المرضيين الصافين المحبين،, المحبين المحبوبين آمين وسل وسلم مبارك للفِلم محمد وعلى آله الصالحين